نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه آله وسلم أمرنا من أسماء الله عز وجل الغني تقول مصنف رحمه الله وقد ورد هذا الاسم في ثمانية عشر موضعا من القرآن قال تعالى وربك الغني ذو الرحبة وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال تعالى الله ما في السماوات والأرض إن الله إن الله هو الغني والحميد هنا يعني هذا السياق لله لله ما في السماوات وما لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد يعني لله كل ما في السماوات والأرض من شيء ملكا كائنا ما كان ذلك من وثام وصنم وغير ذلك مما لا يعبد أو لا يعبد كل شيء لله حتى هذه الأصنام والأوثان التي تعبد هي أصلاً إيه من خلق الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات و... لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد فلماذا يعني تعبد هذه الأوثان ولماذا تعبد هذه الأصنام قال ما هي لله مخلوقة والغني أيها الأخوة يعني في كلام العرب الذي ليس بمحتاج إلى غيره ليس بمحتج إلى غيره المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه الغني في كلام العرب الذي ليس بمحتاج إلى غيره المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عدا كل ناس والله فقير إلى إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهو تبارك وتعالى الغني الحميد يعني المستغني عن غيره المحمود على نعمه التي أنعمها على خلقه سبحانه وتعالى. فهو تبارك وتعالى الغني بذاته. يعني لا لم يكتسب هذا الغنى عليكم السلام لم يكتسب هذا الغنى من غيره وانما الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات قد يكون الانسان او المخلوق غنيا من جانب فقيرا من جانب اخر محتاجا من جانب اخر لكن الله عز وجل بغناه تام مطلق من جميع الوجوه من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله كمال صفاته التي لا يتطرق إليها النقص بوجه من الوجوه كمال الصفات السمع البصر العلم قوة المجد الحكمة العلم يعني الخهر العظمة وسائل هذه الصفات فيها الكمال لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه قد ترى الإنسان يسمع لكن قد لا يعني يكون عنده إشكال في الحواس الأخرى قد يكون عنده يعني سلامة في البصر والسمع إشكال في الجوارة مثلا قد يكون عنده السمع والبصر والجوارة له حد. حد معين حد معين، كن فيه عاقة في التفكير كلها طبعا محدودة كلها تتناسب مع ضعف هذا المخلوق لكن الله عز وجل له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص وجن الوجوه ولا يمكن إلا أن يكون غنيا لأن غناه من لوازم ذاته الذات الربانية سبحانه وتعالى هذه الذات لابد أن يعني يكون فيها الكمال المطلق من جميع الوجوه ومن ذلك الغنى الغنى من لوازم الذات الصفات الذات لا يتناسب معها إلا الغنى فكما لا يكون إلا خالقا رازقا رحيما محسنا فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلق يعني كما أننا نسلم أنه هو الخالق الرازق فكذلك هو الغني عن جميع الخلق لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه ولا يمكن أن يكون كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه هم بحاجة ده. لذلك من أديات الكرب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين طرفة عين الإنسان يسوق في في السيارة ممكن لو حصت معه إغفاء طرفة عين وماشي على سرعة ما شاء الله 140-160 وفي طريق طرفة العين كان وادي يه؟ ولم جاء شاحنة غف طرفة عين يش يسير نسأل الله الرحمن والسلام طرفة العين فيها المصائب والطامات لكن الله عز وجل لا تأخذه سينة ولا نوم الله عز وجل لا يصيبه أي نوع من النقص تعالى الله عن هذا علوا كبير فالتسبيح هذا هو معنى التسبيح تنزيه الله عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرف تعين لا يستغنون عن إحسان الله ولا كرمه ولا تدبيره ولا تربيته العامة والخاصة طرف تعين هذا الإنسان أو المخلوق لا يستغني عن الله عز في جميع المراحل وبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأن يدخل أهل النار النار لا يستغني عن دوام هذه الحياة ولا يستغني عن دوام الطعام والشراب والاستمتاع فيه في الجنة لا يستغني أبدا وكل من في السماوات والأرض عبيد له مقهرون بقهره سبحانه وتعالى مصرفون بمشيئته كل من في السماوات والأرض عبيد لله عز وجل حتى لا يتوهم بعض الناس أن هؤلاء يعني الملائكة وأقوياء وهؤلاء أنبياء مرسلون وهؤلاء أولياء صالحون إذن هؤلاء يستطيعون إياذا بالله تعالى الله عن هذا علو كبير أن يستجيب الدعاء أو أن يشفعوا من غير إذن رب العالمين تعالى الله عن هذا علوا كبير فالكل مقهور بقهر الله عز وجل مصرفون بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانه وآلك هم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرا فهو لم يكتسب العلوهية ولم يكتسب صفات يعني الربوبية صفات العظمة وصفات المجد من خلقه والله عز وجل المستغن عن العالمين مستغن عن خلقه مستغن عن العالمين فكلهم مقفرون بقهره مصرفون بمشيئته ليس هناك من يستثنى من سلطان قهر الله وسلطان تصريفه وسلطان حكمه عز وجل فمن كمارئنا أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي الله عز وجل لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصي لو كل من في الأرض كل المخلوقات كانت طاعة لله عز وجل لا يزيد في ملكه من شيء ولو أن الناس كلهم كفروا والخلق كله كفر عياذا بالله لا تضر هذه المعصية رب العالمين من عمل صالحا نفسه ومن أساء فعليها ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إيش غني عن العالمين يعني لو أن العالمين حصل منهم الكفر الله غني عنه عن العالمين ومن كافر فإن الله غني عن العالمين إيش معنى ذلك ليس فقط غني كفر الله يبين أنه غني عن العالمين سبحانه وتعالى فلا يتوهمن الإنسان يعني لذلك بعض الناس حتى الذي يعني يكون يبدو منه أو يبدر منه النذر المشروط الله إذا نجحت لي ابني سأذبح لك ما نجحت لن أربح تغار الله هذا يعني لا يستخرج إلا من بخيل فمن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطاعين ولا تضره معصية العصيان فلو آمن أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو كفروا جميعا لم ينقص ذلك من ملكه شيئا قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كما قال تعالى ومن جاهد فإنما يجاهده نفسه إن الله لغني عن العالمين قال تعالى فكفروا وتولوا أدبروا عن الحق فلم يخبروا واستغنى الله استغنى الله عنهم وعن إيمانهم به وعن إيمانهم برسله ولم تكن به ديئك منهم حاجة الله عز وجل المستغن عنه والله غني الحميد غني عن جميع خلقه محمود عند جميعهم بجميع الايادي عندهم وكريم الفعال بالفطره الله عز وجل محمود وعنده انها محمود حتى الملحد حينما يرجع الى رشده ويتفكر لحظة إنصاف وتحدث بها واستقلت الفسق، كما قلنا عند ذات يوم كان هناك رجل يعني مصري مع مسلم في منطقة وسبحان الله جاءت الأمطار والسيور كلاهما كان الخطأ، قاله والله يعني أنتم دينكم دين صحيح بالله عليك إدعوا لنا إدعى يعني له خلاص يشعر. وهنا نداء الفطرة وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أدخل قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا حتى نعلم علمة الله واستغناء الله ولا نستطيع أن نعلم حق العلم ولكن يعني الإيمان المجمل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا لا يستفيد ولا ينتفع ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أفجر قلب رجل منكم فنقص ذلك من ملك شيئا لذلك الإنسان ينبغي عليه أن يتذبر ويتأمل هذا الحديث العظيم بالفعل يتفكر في غناء الغني سبحانه وتعالى في غناه، في عظمته في قدرته وفي استغنائه وأن هذا العمل الصالح إنما ينفع صاحبه وأن هذا الفجور أو الكفر يضر صاحبه وماذا يعني؟ سينقذه من الخلود في النار عياذا بالله عز وجل وقال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتدروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني كمال الغينة وكمال العظمة لن تبلغوا نفعي فتنفعوني لو اجتمع الخلق جميع الخلق اجتمعوا لا يستطيعون نفع الله سبحانه وتعالى ولن يبلغ نفعه سبحانه وتعالى ومن كما رجينا أن إنفاق المنفقين وبذل البادلين في سبيله وبتراء مرضاته لا ينفعه بشيء يعني لو أنفقوا في الليل والنهار والسر والعلانية أنفق يعني على مدار الساعة والليل والنهار في كل لحظة وثانية هذا كله لا ينفع الله عز وجل شيئا وكذلك شح الشحيحين وبخل المخلاء لا يضره شيئا قال الله عز وجل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يعني من طيبات ما كسبتم من الشيء الطيب ومن الجياد الأمور الجيدة من الحلال أعطوا الجياد منها دون الرديء لا تنفقوا إيه الرديء أعطوا الجيد ومما أخرجنا لكم من الأرض يعني من النخل من الحنطة من الشعير وما وجبت فيه الصدقة ولا تيمموا الخبيث ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا تعمدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتتص يعني تصدقوا منه لا لا تفعلوا ولكن تصدقوا من الطيب الجيد وفي ذلك نص أذكر أننا يعني في هذا المجال ولستم بآخره إلا أن تغمروا فيه إلا أن تتجافوا في أخذكم إياه يعني ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه إلا أن تتجافوا في أخذكم إياه عن بعض الواجب لكم من حقكم ترخصوا فيه لأنفسكم ما في شيء إلا أن تأخذوا وفي شيء من الترخص وعدم التمام وعدم اللي يعني أداء هذا الأمر على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى لابد من الإنقاس ولابد من آآ آآ يعني الأخذ إياه من بعض الواجب لابد من الترخص فيه للنفس لابد من النقص وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غني وَنْحَمِينَ لماذا تفعلوا هذا؟ لماذا تفعلون هذا؟ والله عز وجل غني سبحانه وتعالى محمود بنعمه وأفعاله وأقواله وإنعامه وتفضله ومنه وكرمه فهل تفعلون هذا يعني وتظنون أن هذا ينفع الله عز وجل وإنما هذا إن فعلته فإنما ينفعكم أنتم وإن لم تفعلوا فهذا سيضركم أنتم ومن كمال غناه تنزهه تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب هذا من كمال غنى أنه سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب فمن نسب إليه تعالى النقص فقد نسب إليه ما ينافي غناه قال اتخذ الله ولدا هذا ينافي الغنى أليس كذلك؟ لأن الإنسان يتقوى بأولاده يتقوى بعشيرته الإنسان يتقوى بأولاده بالمال يتقوى بأولاده بالقوة وبالمساعدة وبالعون وبالعز بأمور كثيرة بتكثير السواد ولكن الله سبحانه وتعالى هو المستغني عن كل هذه الأمور قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه منزه عن هذه الأمور لا ينبغي أن يقال هذا الكلام لا يجوز هو الغني له ما في السماوات وما في الزرق الخلق كلهم يعني مقهورون تحت سلطانه سبحانه وتعالى ملك لله هو مالك الملك سبحانه وتعالى ف كيف تقولون اتخذ الله ولدا؟ كيف يقولون؟ تقولون هذا اتخذ الله ولد سبحانه هو الغني فجاء في صفة الغنى يعني من خلال صفة الغنى رد عليهم ب بالشركيات هذه ونسبة الولد نسبة الولد ومن كبار غناه تنزهه تبارك وتعالى عن الشركاء والأمداد الله عز وجل منزه عن الشركاء والأمداد والأمثال إذ كيف يسوى التراب برب الأرباد يعني هؤلاء مخلوقون سواء كانوا من تراب أو كانوا من نور خلق الملاكة منهة من النور يعني كيف يسوى المخلوق بالخارق سبحانه وتعالى إذ كيف يسوى التراب برب الأرباب كيف يسوى التراب برب الأرباب وكيف يسوى الفقير بالذات الضعيف بالذات يعني من كانت فقيره أو ذاته فقيرة ذاته ضعيفة ذاته عاجزة ذاته محتاجة إيه؟ الذي ليس له من ذاته إلا العدم كيف يسوى هذا بالغني الذات يعني من ذاته غنية ذاته عند فيها القدرة أو كمان القدرة إيه؟ ذاته الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه أو نعيد العبارة كيف يسوى الفقير بالذات الضعيف بالذات العاجز بالذات المحتاج بالذات الذي ليس له من ذات إلى العدم ها صفات نقص كلها في المخلوق كيف يسوى بالغني بالذات القادر بالذات الذي غنه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازمه ذاته قال إخواني، وكيف يسول عبيد بمالك الرقاب؟ كيف يسول عبيد بمالك العبيد بمالك الرقاب؟ الذي جميع رقاب العبيد تحت قبرته والطوع تدبيره. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كفر. الذين قالوا الله عز وجل المسيح المريم هنا الجواب جاء بصيغة استفهام قل فمن يملك من الله شيئا من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بنا مريم بإعدامه من الأرض وأمه بإعدامها من الأرض ومن في الأرض بإعدامه من الأرض. إذن أراد أن يهلكهم جميعا ويهلك المسيح ابن مريم أو يهلك أمه أو يهلك من في الأرض جميعا يستطيع ولا ما يستطيع؟ من الذي خلق خلقهم. إيه؟ في ما يقتضيه النظر؟ من الأهوال؟ الخلق أم الإعدام؟ هاه؟ يعني الخلق من الأشياء ولا الإعدام، يعني في ما النظر، لكن لا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. هنا بيان قضية غنى الله عز وجل لجلبه برهانا ودليلا على إيه؟ على على الشرك بالله. ورد على النصارى صفة إيه باسم الغني وصفة الغنى يعني يا من تقولون إن الله هو المسيح بن مريم تعالوا عن هذا قول أو إنه ولده أو ثالث الثلاثة هذا ينافي إيه الحقيقة اسم الغني وصفة الغنى عند الله عز وجل ينافي يعلتم الخالق مثل إيه مثل المخلوق وهذا ينافي تنزيه الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء يعني يخلق ضعوا من الأرقام ما شئتم أمثال المسيح عليه السلام وأمثال أمه إيه؟ يخلق ما يشاء ويخلق أعظم ويخلق أقوى من المسيح عليه السلام وأذكى وأجمل إيه؟ وأكثر إعجازة يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير فهو غني وعلى كل شيء قدير فلماذا تقولون الله والمسيح من مريم؟ ولماذا تقولون الله يعني ولد الله عز وجل ولماذا ولماذا قل فمن يملك من الله شيئا من الذي يطيق أن يدفع من أمر الله سبحانه شيئا فيرده إذا قضاه يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح نمرهم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن المسيح ابن مريم من الذي يطيق أن يدفع من أمر الله عز وجل شيئا فيرده إذا قضاه من يستطيع؟ لا لحد والله على كل شيء قدير يقول ابن جرير رحمه الله من ذا الذي يقدر أن يرد من أمر الله شيئا؟ إنشاء يرك المسيح ابن مريم بإعدامه من الأرض وإعدام أمه مريم وإعدام جميع من في الأرض من الخلق جميعا. يقول ربنا عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الجهلة من النصارى. هذا طريقة حوار النصارى والرد على النصارى بهذه الطريقة إخواني. استقراء ما في الكتاب للرد عليهم. وهذه قوية أقوى القوة بالأسلوب القرآني كلام رب العالمين مفهم قل يا محمد عليه السلام لهؤلاء الجهلة من النصارى لو كان المسيح كما تزعمون أنه هو الله وليس كذلك لا. كان قادرا أن يرد أمر الله إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك أمه وهذا رد عليهم في قصة هش الصلب هليس كذلك؟ تقول انه هو الله تقول ابن الله اي واحد يشوف ابنه يتعذب ويوصله بايش يعني؟ بيسكت؟ هذا اتهام لله يعني بعدم الرحمة اتهام لله بعدم ايه؟ الرحمة اتهام لله بالضعف اتهام لله بالعجز اتهام لله بعدم الغينة اتهام يعني سبحان الله قل له هؤلاء الجاهل لو كان المسيح عليه السلام كما تزعونه الله وليس كذلك كان قادر أن يرد أمر الله إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك أمه وكلنا نقول لو جاء الأمر بإهلاكه وإهلاك أمه لا يستطيع إيه؟ أن يرد أمر الله عز وجل وقد أهلك أمه فلم يقدر على دفع أمره فيها إذ نزل ذلك فلم يقدر ففي ذلك لكم معتبر إن اعتبرتم وحجة عليكم إن عقلتم أين مريم عليه السلام أين هي ماتت هل استطاع يعني المسيح عليه السلام أي مخلوق على وجه الأرض أن يمنعها الموت أو أن يردها وحجة عليكم إن عقلتم في أن المسيح عليه السلام بشر كسائر بني أدم وأن الله عز وجل هو الذي لا يغلب ولا يقهر ولا يرد له أمر بل هو الحي الدائم القيوم الذي يحيي ويميت وينشئ ويفني وهو حي لا يموت ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء يعني الله له تصريف ما في السماء والأرض وما بينهما ما بين السماء والأرض يهلك من يشاء ويبطي من يشاء يوجد ما أراد سبحانه وتعالى يمضي القضاء الذي يعني يقضيه يخلق ما يشاء ينشئ ما يشاء ويوجده ويخرجه من حال عدم إلى حال وجود ولن يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى الواحد القهار الكلام يعني أنه هذا لا يستطيع المسيح عليه السلام والمسيح ليس بإله ولا يطيق شيئا من ذلك يعني ما ذكر من مفردات هذه الآية لا يستطيعها المسيح عليه السلام ومن كمال غناه أن خزائن السماوات والأرض بيده وأن جوده على خلقه متواصل آناء الليل والنهار وأن يديه سحاء في كل وقت يعني دائمة الصب والهطل بالعطاء لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد هذا مستقى من حديث أبي هريرة عن النبي عليه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك يا ابن آدم أنفق أنفق عليك وقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام يد الله ملآ لا تغيضها نفقه لا تنقصها نفقه سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار يعني دائمة الصب سحاء دائمة الصب والهطل بالعطاء ليل في الليل والنهر كل أوقات وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض سبحانه وتعالى أرأيتم ما أنفق عز وجل منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغب يعني آه لم ينقص لم يغض ما في يده في رواية لم يغض ما في يمينه لم يغض ما في يمينه قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزق ذكر ابن خيم رحمه الله أن هذا على الحقيقة كما في مختصر السواعق المرسلة يعني يد الله ملأ عز وجل سحاء في كل وقت يد الله عز وجل ملأة لا تغض ونفقه سحاء الليل والنار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والارض فإنه لم يغض ما في يده سبحانه وتعالى يعني لو كان إنسان عنده دولة تنفق تنفق تنفق دون أن تكون الدائرة متكاملة يعني وربما أحيان مع الدائرة وجود الدائرة تحصل هناك إيش إشكالات إفلاس نقص عجز سبحان الله دول عظمة يصيبوا هذا الأمر ولكن الله عز وجل منذ أن خلق يعني السماوات والأراضين طبعا هذا غناه قبل خلق السماوات والأراضين ولكن هنا هذا تقريب لذهن الإنسان تقريب لبسبب ضعف في الإنسان أنه لا يستطيع أن يستوعب يعني الغنى المطلق ويؤمن إيمان مجمل لكن لا يستطيع أن يدخل في تفاصيل إيه تفاصيل إيمان الإيمان ب ب الغنى وصفة إيه صفة الغنى لكن هذا شيء تقريبي يد الله ملأ تغيضها نفقا لا تنقص صنفقا سحاء الليل والنهار رأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده أو في يمينه سبحانه وتعالى هذا كلام يعني أنه من كمال غنى الله عز وجل أن يديه سحاء في كل وقت ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت ويعدهم عند ذلك بالإجابة مهما عظم السؤال ويأمرهم بعبادته ويعدهم القبول والإثابة يعني ليس لأن في الجنة لشدر يسير الراكب الجواد المضمّر السريع مئة عام ما يقطعها في, في ظلها الشزر واحد كم شجر لك كم شجر لك تقرق الله عشر مرات قصر في الجنة لو قرأت لو كم من الخلق كم يقرؤون ممكن بعض الناس يكون لهم ألوف الألوف من القصور فقير آخر من يدخل الجنة كم له في الجنة لا إله ومن الله. ومن كمالي غيناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل وقت ويعدهم عند ذلك بالإجابة مهما أعظم السؤال قال تعالى ربكم دعوني أستجبهم ويأمرهم بعبادته ويعدوهم القبول والإثابة فهو تبارك وتعالى واسع الفضل جزيل النوال نقرأ على بعض بعض الناس يكون يعني حليب جبنة بسكويت كذا بعض الأمور يكتبوا مثلا إنه فيها جواز كذا شو؟ بعدين يكتبوا إنه قد تلغى هذه المسابقة حتى لا يلزم وإيش؟ أنفسه وبعض العروض يعني في مثلا في الجوالات كذا إلى آخره هذا قابل للإلغاء يا يعني هذه الضعف بسبب إيه سبب الضعف؟ لكن الله عز وجل يدعون أستجب لكم أطلب والله يغضب إن تركت سؤاله يأمر بالعبادة يعد بالقبول والإثابة وهو تبارك وتعالى واسع الفضل جزيل النوال وقد آتاهم من كل ما سألوه وأعطاهم كل ما أردوه وتمنوا ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم في صعيد واحد في مقام واحد اجتمع أهل السماء واتو الأرض وأول خلق وآخرهم أول ما يفتر في بالك أنت الآن ليس تقول والله نخود نسدد الديون مثلا زوجات خصورا كذا يعني تبدأ الطلبات وأعلى سأل من في السماوات ومن في الأرض بل في الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بار لا يذكر بعد أن ينسى أو ينسى الله جل يذكر. يذكر. اذكر من كذا اذكر من كذا اذكر من كذا سبحانه وتعالى. ومن كمال غنى. وأنا لو اجتمع للسموات والأرض أو الخلق واخرون في صعيد واحد في مقام واحد. فسأله كلما تعلقت به مطالبهم. فأعطاهم سؤلهم لم ينقص ذلك مما عنده. الحديث ذكرنا صح؟ كم؟ كم؟ دقائق فقط. 60 ثانيه. نص ساعه بايشكل ساعه مش مش. لا مش ده. اخر وقت هذا ذكرك. هذا النقص سبق لأن ذكرنا قبلا يأتي نقص وكذا والحديث وشرحنا الحديث ولكن علينا أن نذكر الحديث الآن أفضل من الاختصار الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسان وجنة قاموا في صعيد واحد في مق يعني في مقام واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل في البحر. شرحنا وتكلمنا على ذلك. ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه تبارك وتعالى على أهل الإيمان في جنات النعيم من صنوف اللذات وأنواع النعم وطيب مينا مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني مما تقر به أعينهم. جزاء يعني ثوابا بما كانوا يعملون من الصالحات في الدنيا. من قرة أعين مما تقر به لا أعين، جزاء ثوابا بما كانوا يعملون من الصالحات في الدنيا. فمن عرف ربه بهذا الوصف. الوصف العظيم عرف نفسه من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق من عرف ربه بالقدرة التامة عرف عرف نفسه بالعز التام من عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة من عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل وعلم العبد بافتقاره إلى الله هام جدا كل مهم علم العبد بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرت هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد وفلاحي في الدنيا والآخر لذلك يونس عليه السلام حينما كان في ظلمات الثلاث قال لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالم لا معبوض بحق إلا أنت أنت الغني وأنا الفقير ولذلك كان الرجل الذي رأى الجمجم قال يا رب أنت حمت حينما خافك يا رب أنت أنت وأنا أنا يش أنت أنت أنت الخالق أنا المخلوق أنت الغني أنا الفقير أنت القوي أنا الضعيف أنت العزيز أنا الذليل هذا هو الذكر غنى الله في أسمائه وصفاته وفقره في الأسماء والصفات هذا المخلوق والعجز والضعف ذلك أمسر الشاعر يقول أنت الغني الذي مدة خزائنه لطالبي الرزق لم تنقص ولم تزد وكل من هو محتاج يمد بمفتاح الدعاء لباب الواحد الصمد تعطي بغير حساب كل مغترف بالجود متكل بالحق معتمد وحين عن غيره تغنيه تجعله لجود ذاتك محتاجا إلى الأبد وأخيرا سامحوني بس يعني على غير الاتفاق هنا من يذكر بعض النصوص الحقيقة وبعض القصص لبعضهم يقول كان واحد يتردد على الأغنية ويتردد على أبواب يعني من يملكون هذه الأموال وكذا يقول ويحك أتأتي من يغرق عن كرابة ويظهر لك فقرة ويواري يعني يخفي عنك غناه وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار فالكل أوقات فتح سحاء عليه ويظهر لك كغناه هذا الرجل أو هذا المخلوق بيخفي الغناء وهذا يش بظهر غناه وهذاك بت بختفي عنه بتخبى وهذا إيه يعني يدعوك ويقول ادعوني استجب لك وقال فوصلة عطائية كأن تطلب حوائجك إلى من أغلق دون كذابة وجعل دونها حجابه وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم خيابة. أمرك أن تسأله، ووعدك أن يجيبك في وقت في الآخرة. والله. هذا الوقت. إخواني إخوان عبد الله يعني وضع جدا يعني الله المستعان اشتدت مرضه.